فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقذت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدرى كما يوم الفصل وإلوى يوم إذن للمكذبين ألم نهلك الأوليد؟ Then will others follow them? Likewise, we will do to the transgressors. And on the Day of Resurrection,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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِيخَاتٍ وَأَسْقِينَاكُم مَا أَنْفُرَاتٍ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلْ ذِي ثَلَاثِ شُعَبْ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ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 اين يوم اذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون